إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أنت أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونفذهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما طال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل إنا نبشرك ببنام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبار فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطوبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا لا قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجدهم أجمعين إن مرأته أدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا فَأَسْرِ فأسر بأهلك مِنَ من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومضوا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 قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعموا كإنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافنها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّهَا لَبِسْفِيرٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأِنْكَتِ نَظَالِمٍ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِيْمَى مِنْ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة المصبحين كما أضنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن